في بيان الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان كما بين ذلك لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث دبريل والإيمان بالقدر كركن من أركان الإيمان ينبغي على العبد أن يكون متقنا له محيطا بمسائله وأن يكون مؤمنا بالقدر خيره وشره كما قال الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسادس الإيمان بالأقدار فأيقن بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستقر والسادس أي السادس من أركان الإيمان والسادس الإيمان بالأقدار الإيمان بالقدر خيره وشبه فأيقم أي بالأقدار بما قدر الله تعالى ولا تماري من المماراة فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر فالإنسان لابد أن يؤمن بالقدر خيره وشره وإلا لم يقم من أهل السنة والجماعة وقد اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر، فقال بعضهم القضاء هو علم الله عز وجل في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، والقدر إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقا لعلمه الأزلي المتعلق به. ذكر ابن حجر رحمه الله تعريف القضاء، فقال القضاء علم الله أزلا بالأشياء على ما هي عليه. والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم هو قريب من التعريف الذي مر فعندهم أن القضاء هو علم الله أولا بالأشياء على ما هي عليه وأما القدر فإيجاد تلك الأشياء على ما يطابق علم الله فبارك وتعالى قال الخطابي رحمه الله وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إدبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه وليس الأمر كما يتوهمونه وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدورها عن تقدير منه جل وعلا فعلم الله تبارك وتعالى المتقدم بما سيكون من أكساب العبد وكذلك صدور تلك الأفعال والأكساب من العبد عن تقدير منه تبارك وتعالى انقسم أهل القبلة في القدر ثلاثة أقسر أو قسم الأول غلوا في إثبات القدر وسلب العبد قدرته واختياره وقالوا إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار وإنما هو مسير لا مخير كالشجرة في مهب الريح ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقع باختياره وبين فعل العبد الواقع بغير اختياره ولا شك أن هؤلاء ضالون لأنه مما يعلم بالضرورة من الدين ومن العقل ومن العادة أن الإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري كل أحد يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري فهؤلاء ضلال وهذا الذي ذهب إليه ليس من دين الله تبارك وتعالى وهم الذين غلوا في إثبات القدر وجعلوا العبد مجبرا على فعل ما يفعل وليس له إرادة ولا قدرة القسم الثاني من أهل القبلة المنقسمين في القدر هم الذين غلوا في إثبات قدرة العبد هم على النقيض على الطرف المقابل من القسم الأوه هؤلاء غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره حتى نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة أو اختيار أو في فيما يفعله العبد وزعموا أن العبد مستقل بعمله حتى غلا طائفة منهم فقالوا إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يقع من العباد هؤلاء أيضا غلوا وتطرفوا تطرفا عظيما في إثبات قدرة العبد واختياره حتى نفوا قدرة الله تبارك وتعالى وعلمه ومشيئته وخلقه لأفعال العباد هؤلاء ظنوان أيضا هؤلاء يعني أصحاب القسم الثاني هؤلاء هم القدرية الأولون هم الجبرية القسم الثالث هم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه وهم أهل السنة والجماع سلكوا في القدر وفي الإيمان بالقدر مسلكاً وسطاً قائماً على الدليل الشرعي والدليل العقلي قالوا إن الأفعال التي يحدثها الله تبارك تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما يجريه الله تعالى من فعله في مخلوقاته هذا الاختيار لا لأحد فيه كإنزال المطر وإنبات الزرع والإحياء والإماتة وما يجري على الناس من المرض والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تشاهد في مخلوقات الله تعالى هذه بلا شك ليس لأحد فيها اختيار وليس لأحد فيها مشيئة وإنما المشيئة فيها لله الواحد قهار. ففرقوا بين ما يجريه الله تعالى على الخلق وما يجريه الله تعالى من فعله في مخلوقاته وآمنوا بأن هذا لا لأحد فيه وإنما هو لله تبارك وتعالى واحد المشيئة فيه لله الواحد القهر إن زالوا المطر إن باتوا الزر الإحياء الإماتة المرض الصحة كل هذا لله ليس لأحد فيه شيء وأما القسم الثاني من الأفعال التي يحدثها الله تبارك وتعالى في الكون فما تفعله الخلائق كله من ذوات الإرادة فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها وإراداتهم لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت لهم ما وقال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فأثبت لهم إرادة الإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه بالطرار وإجبار وما يقع منه بمحض الاختيار الإنسان يفرق بين نزوله من السطح بالسلم نزولا اختياريا ويعلم أنه مختار في ذلك فله أن ينزل أو لا ينزل يفرق بين هذا النزول وبين سقوطه هاويا من السطح على أم رأسه ويعرف أنه ليس مختارا في ذلك فهو مجبر في هذا وهو غير مجبر في هذا بل هو مختار إذا نزل الإنسان درجة درجة أو دركة دركة في النزول باختياره هو يفرق بين نزوله هذا باختياره وبين سقوطه على أم رأسه يعلم أن هذا الثاني هو مجبر عليه ليس فيه اختيار وإلا ما نزل على هذه الصورة فيفرق بين هذين مثل أوضح من هذا كل أحد يفرق بين نزول البول منه على سبيل الاختيار وبين نزول البول منه على سبيل الاضطرار عندما يكون مصابا بمرض يؤدي إلى سلس البول كل إنسان يفرق بين هذا وهذا لا يوجد إنسان عاقل مطلقا لا يفرق بين نزول البول منه اختيارا وبين نزول البول منه اضطرارا إذا ده مشيئة وله اختيار وله إرادة فإذا قال لا نزول البول هنا كنزول البول هنا فهذا مجنوب لا يلتفت إليه وأما كل عاقل فإنه يفرق بين نزول البول منه على سبيل الاختيار يعني عندما يريده وبين نزول البول منه اضطرارا فأن يكون مصابا بسلس البول مثلا كذلك كل إنسان آتاه الله عقل يفرق بين ما يفعله النائم في حال نومه ويعلم أنه لا اختيار له فيه يعني عندما يتقلب النائم عندما يشير عندما يأتي بأمور يكون هو غير مسؤول عنها يعني هذا النائم الذي يراقبه يعلم أن هذا الذي يأتي منه في حال نومه لا يأتي منه اختيارا ويفرق بين فعله هذا في النوم وما يفعله في اليقظ فآب السنة هداهم الله تبارك وتعالى إلى الحق، واتاهم الله تبارك تعالى الطريق المستقيم سلكوه من أجل أن يصلوا إلى الحق في أمور دينهم وأن يكونوا متبعين لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان بالقدر، القدر والقدر بفتح الدال وإسكانها، القدر والقدر بالفتح والإسكان لغتان مشهورتان. حكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقاله غيره الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر شيء واحد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره فمفهوم هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس من أهل السنة والجماعة يقول تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشبه فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشبه فليس من أهل السنة والجماعة وليس من الفرقة الناجية وكن بالذي قد خط باللوح راضية فلا مهرب مما قضاه وخطه وإن مع الرزق اشتراط التماسه وقد يتعدى إن تعديت شرطه ولو شاء ألقى في فم الطير قوته ولكنه أوحى إلى الطير لقطه ولو شاء يعني لو شاء الله تبارك وتعالى ولمشاء ألقى في فم الطير قوته ولكنه أوحى إلى الطير لقطه كما أوحى إلى النح للوحي الذي هو على حسب المصطلح الشرعي فإن الله أوحى إلى النح فكذلك ولو شاء ألقى في فم الطير قوته ولكنه أوحى إلى الطير لقطه يعني الأسباب بالأسباب وهذا كله هو قدر الله تبارك وتعالى في النهاية قدره الله رب العالمين وقضى الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة ويجتمعوا عليه لأنهم صاروا جماعة, جماعة تنظيمية ولهم أمير وسمع وطاع وعمل سري هم الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أي اجتمعوا على السنة التي أخذوا بها. هؤلاء آمنوا بالقدر خيره وشر. القدر التقدير، تقول قدرت الشيء إذا أحط بالمقدار. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل قدرته فقدرنا فنعم القادر. فالقدر في اللغة التقدير. وأما القضاء في اللغة فهو الحكم قال ولذلك نقول إن القضاء والقدر متباينان إذا جتمعا ومترادفان إن تفرقوا هذه قاعدة من القواعد الجليلة ويدخل فيها كثير من الثنائيات التي تأتي على هذا في لسان الشرع كالقضاء والقدر الإيمان والإسلام يقول القضاء والقدر متباينان إن جتمعا ومترادفان إن تفرقا على حد قول العلماء هما كلمتان إن جتمعتا افترقتا وإن افترقتا جتمعتا يعني إن قلت القضاء فأنت تعني القدر أيضا عند الافتراق بين القضاء والقدر لفظا فعندما تقول القضاء فقط أو القدر فقط يدخل هذا في هذا وهذا في هذا تقول القضاء فيجتمع معه القدر وتقول القدر يجتمع معه القضاء أما إذا قلت القضاء والقدر افترقا فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتامعا الإيمان والإسلام في كثير من أقوال أهل العلم فإن قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما مع فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه وهو تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجوده فلا حادث إلا وقد قدره الله تبارك وتعالى أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير وعلى هذا يكون التقدير سابقا يكون التقدير سابقا إذا اجتمع بمعنى أن ما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل فيكون في خلقه فهذا هو التقدير هو القدر تعلق علم الله تبارك وتعالى بالكائنات وإرادته لتلك الكائنات أزلا قبل وجوده لا حادث يعني لا مخلوق إلا وقد قدره الله تبارك وتعالى يعني سبق به علمه وتعلقت به إرادته القضاء ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير وعلى هذا يكون التقدير سابقا على حسب التعريف فإن قال قائل متى قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير وَإِنَّ الْقَدَرَ سَابِقٌ عَلَيْهِ إِذَا اجْتَمَعَا فإن هذا يعارض قوله تعالى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا لأن القضاء هو ما يقضيه الله تبارك تعالى في الخلق من إيجاد يعني من خلق خلق كل شيء فيقول هذا من القضاء فقدره تقديرا وجاء ذكر القدر الخلق سابقاً على التقدير فيكون حين القضاء صار سابقا للقدر من نظم الآية وخلق كل شيء فقدره تقدير الخلق من القضاء فقال تعالى وخلق كل شيء هذا القضاء فقدره تقديره هذا القدر فيكون القضاء سابقا مع أن التعريف يدل على أن القدر سابق على حسب ما مر، فهل هذا يتعارض مع نظم الآية الشريفة؟ لأن الآية ظاهرها يدل أن التقدير بعد الخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فيكون التقدير متأخرا عن الخلق، والخلق من القضاء. الجواب على ذلك من أحد وجهين. إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي، المعنوي وإنما يقدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات فيكون هذا من باب الترتيب الذكري لا الترتيب المعنوي هذا كما ترى في قول الله تعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لتتناشب رؤوس الآيات مع أن موسى أفضل من هارون ومع ذلك قدمه الله تبارك وتعالى على موسى في الذكر فهذا للترتيب الذكري لا للترتيب المعنوي يعني ليس هذا بترتيب رتبة فيذكر هارون قبل موسى لارتفاع وتقدم رتبة هارون على موسى هذا ترتيب ذكري لتتناسب رؤوس الآيات هذا قول ولا يدل على أن المتأخرة في اللفظ متأخر في الرتبة أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية أي خلقه على قدر معين كقوله تعالى الذي خلق فسوى فيقول التقدير بمعنى التسوية وهذا المعنى أقرب من الأول لأنه مطابق تماما لقوله تعالى الذي خلق فسوى ولا إشكال حينئذ ونعود إلى الأصل الذي مر أنه على حسب ما في تعريف العلماء للقضاء والقدر أن القدر شامل للقضاء إذا افترقا أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد من هنا معنا. فالتقدير ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه القضاء ما قضى به الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير وعلى هذا يكون التقدير سابقا للقضاء فإذا قيل لك ما تقول في قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا لقد أتى بذكر الخلق قبل التقدير فتقول إن هذا فيه جواب من وجهي أول هذا من باب الترتيب الذكري لا من باب الترتيب المعنوي وشيء آخر أن التقدير هنا بمعنى التسوية أنه خلقه على قدر معين على قدر معين كقوله تعالى الذي خلق فسوى الإيمان بالقدر واجب ومركبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الست كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا الحديث حديث صحيح من طريق الأمر عند مسلمنا رحمه الله تعالى وتؤمن بالقدر خيره وشره وللإيمان بالقدر فوائد ذكر منه الشيخ بعضها فقال أولاً أنه من تمام الإيمان لا يتم الإيمان إلا بذلك فهو رفهم من أركان الإيمان السث ثانيا أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأن قدر الله من أفعاله ثالثا رد الإنسان أموره إلى ربه لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها ويضيف السراء إلى الله ويعرف أنها من فضل الله عليه فإذا أصابته الضراء رجع إلى الله تبارك وتعالى ضارعا أن يدفع عنه الضراء وأن يرفعها إذا نزلت به وأما السراء فإذا أصابته فإنه يعرف أنها من فضل الله تبارك وتعالى عليه وحلئذ يكون متجردا لربه تبارك وتعالى لا يجد لنفسه طعما ولا يذوق لنفسه طعما وإنما يعلم أن الأمر كله لله رب العالم ورابعا أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر إذا فعل الخير وخامسا أن الإيمان بالقدر يهون المصائب على العبد لأن الإنسان إذا علم أنها أي المصائب من عند الله تبارك وتعالى هانت عليه المصيبة كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قَلْبَهِ قال علقمة رحمه الله تعالى هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويرسان تأويل هذه الآية كما قال علقمة رحمه الله تعالى فهذا الأثر أخرجه الطبريل التفسير وعزاه السلوطي العبد بن حميت وابن المنذر وذكره البيهقي في شعب الإيمان وعزاه بن كثير لابن أبي حاتم فقال في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم سادسا من فوائد الإيمان بالقدر إضافة النعم إلى مشديها لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون ويتقربون ويتملقون إلى الملوك والأمراء والوزراء فإذا أصابوا منهم ما يريدون جعلوا الفضل إليهم ونسوا فضل الخالق سبحانه وتعالى إذا كان المرء مؤمنا بقدر الله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا فإنه يضيف النعم إلى مشديها لا إلى الذي باشر الإنعام صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه هذا الحديث وهو أحمد وأبو داود وهذا اللفظ له وابن حبان والنسائي والحاكم وقد صححه على شرق الشيخين الحاكم وافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيح وفي الإرواق من صنع إليكم معروفا فكافئوه ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد الذي باشر الإنعام إليه ولكن الفضل في الأصل لله تبارك وتعالى ومع ذلك يشكر من جعله الله رب العالمين سببا لوصول النعمة والإنعام إليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شكر الله من لم يشكر الناس سابعا من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغيرات باهرة عرف بهذا حكمة الله عز وجل بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة للقدر فوائد عظيمة جدا ويكفي أنه الركم السادس من أركان الإيمان للايمان بالقدر فوائده عظيمة جدا يكفي أنه الركم السادس من أركان الإيمان وأن من لم يؤمن بالقدر فإنه حينئذ لا يكون من الفرقة النادية ولا يكون من أهل السلة والجماعة أن يؤمن بالقدر خيره وشره. الشر في القدر هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل به أذية أو ضر. هذا هو الشر في القدر. والخير فيه ما يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به خير أو ارتياح أو ابتهاد أو شعور. وكل ذلك من الله عز وجل. فالشر في القدر ما لا يلائم. والخير ما يلائم. إذا من المقادير ما هو ملائم فهي مقادير ملائمة ومن المقادير ما لا يلائم فهي مقادير مؤلمة فالمقدور نوعان ملائم ومؤلم والمرغوب عليه أن يرد الأمر إلى الله رب العالمين في الحالة فما وافق إنه يشكر الله تبارك وتعالى عليه وما آلمه فإنه ينبغي أن يصبر عليه وأن يتمرد على قدر الله تبارك وتعالى ولكن لو نظرت في لطن النبي صلى الله عليه وسلم خيره وشره فقد يقال إن في قدر الله شر فكيف يقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم فهذه قطعة من حديث علي بن بن طالب رضي الله عنه والشر ليس إليك فكيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك الجواب عن ذلك أن يقال الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له لكنه باعتبار المقدور له لأن لدينا قدرا هو التقدير يعني ما قدره الله رب العالمين وقضاه لدينا قدرا هو التقدير ولدينا مقدور فإن لدينا قدرا وإن لدينا مقدور كما أن هناك خلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا فيريد الله تبارك وتعالى الشيء وما أراده يكون مرادا وكذلك يخلق الله رب العالمين وهنالك المخلوق فكذلك هناك تقدير وهنالك مقدور فباعتبار تقدير الله رب العالمين له ليس من الشر بل هو خير حتى وإن كان لا يلائم الإنسان وإن كان يؤذيه وإن كان يضره بادي الرأي لكن باعتبار المقدور فنقول المقدور إما خير وإما شر فالخير والشر يتعلق بماذا؟ يتعلق بتقدير الله رب العالمين أم يتعلق بالمقدور يتعلق بالمقدور وأما ما يقدره الله رب العالمين بمعنى تقدير الله رب العالمين فالله لا يقدر إلا الخير سبحانه وتعالى وأما المقدور نفسه فيمكن أن يكون مؤلم ويمكن أن يكون مؤذي ويمكن أن يكون ضار هذا باعتبار المقدور المقدور إما خير وإما شر القدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره خذ مثالا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ففي هذه الآية بيّن الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه الفساد شر سبب الفساد عمل الإنساني السيء الغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فتول الفساد يظهر في البر والبحث فيه حكمة هذا الفساد نفسه شر لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا لعلهم يرجعون فإذا رجعوا كان خيرا فإذا من حيث تقدير الله تبارك وتعالى هو خير وأما المقدور نفسه ففساد وهو شر ولكن لما كان على هذا ظهرت الحكمة منه في قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فهو من هذا يكون خيرا لا شر فيه من أجل أن يرجع الناس إلى الله هذا خير محر وأما المقدور هو الفساد الذي سببه ما كسبت أيدي الناس فهذا لا شك أنه شر ولكنه ليس شرا محضا فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا كذلك المعاصي والكفر شر وهو من تقدير الله تبارك وتعالى لكن لحكمة عظيمة لولا ذلك لبطلت الشرائع ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا وما كان هناك موجب لخلق النار أنه إذا لم يكن هناك كفر لو لم يخلق الكفر والكفر مخلوق كما هو معلوم وهو مراد إرادة كونية لا إرادة شعرعية لأن الله لا يحبه ولكنه مخلوق موجود لو لم يوجد الكفر ما كان هناك جهاد وما عرف الناس الإيمان وما كان هناك من حاجة لخلق النار ولا لتكليف البشر فكلهم على السوية من جهة الإيمان فلماذا يرسل إليهم من يرسل من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا الكفر نفسه كما في هذه الحكم الجليلة ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي الإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور بل المقدور نفسه ينقسم إلى كوني وإلى شرعي المقدور الكوني إذا قدر الله عليك مكروهة فلا بد أن يقع رضيت أم أبيت والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله ولكن باعتبار الرضا به فيه تفصيل إن كان طاعة لله يعني ما قدره الله تبارك وتعالى تقديرا شرعيا يعني كلف الناس به فعلا ونهيا هذا قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله الإرادة الشرعية التي هي متعلقة بالشرائع والتي هي بمعنى المحبة أما الإرادة الكونية فهي المشيئة فهذه الإرادة الشرعية فيما قدره الله رب العالمين عليك شرعا فإن الرضا عندما يتعلق بذلك فيه تفصيل إن كان ما قدره الله عليك شرعا إن كان طاعة لله وجب الرضا به وإن كان معصية وجب سخطه وقراهته والقضاء عليه فما قدره الله عليك شرعا يعني ما ألزمك به من أمر ونه فالأمر يجب عليك الرضا به والتسليم له وأما ما نهات عنه من المعاصي فيجب عليك أن تسخطه وأن تكرهه وأن تقضي عليه وألا تقرب تقربه كما قال عز وجل ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير وامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمقضية كل من حيث كونه قضاء لله عز وجل نؤمن بالمقضية كل من حيث كونه قضاء لله عز وجل كما مر هناك تقدير قدر ونالك مقصود كما أن هنالك خلقاً وكما أن هنالك مخلوقة وكما أن هنالك مريداً وهنالك مراداً فنفرق بين هذين من أجل أن نعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خيره وشره فإن ما قدره الله رب العالمين لا يكون إلا خيراً وأما المقدور فهو الذي يتعلق به الشر ومع ذلك لا يكون شرا مخضى كما جاء في الآية العظيمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا الفساد شر وسببه عمل الإنسان السيئ وأما الغاية منه فخير ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فإذا يمدغي علينا أن نعرف معنى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الكبير وهو أن نؤمن بالقدر خيره وشره فيجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله عز وجل أما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضى فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر من. لكن نرضى بكون الله أوقعه فهذا قضاء الله فنرضى بما قضى الله وأما هذا المقضي فإننا لا نحبه يعني لا نحب الكافر ولا نرضى الكفر منه بل نشخطه ونكرهه ونمقته في الله تبارك وتعالى ولكن نرضى بكون الله تبارك وتعالى أوقعه ففرق بين الأمرين فإننا الموطنة دقيق ولكن لتعلم أن ما فرضه الله رب العالمين على الناس على جملة الناس يعني فرض الله رب العالمين على الناس أن يؤمنوا بالقضاء والقدر ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريب في بيان أركان الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره لا يمكن أن يكون ما فرضه الله رب العالمين من العقيدة ومن العبادة ومن العمل ومن السلوك والمنهاد والأخلاق لا يمكن أن يكون عشيرا في فهمه على مرموع الأمر وإنما الذي أدى إلى العسر في أمثال هذه المباحث الدقيقة هو دخول أهل البدع بكلامهم فاضطر الآئمة لرد الشبهات فاتسع الكلام وأما الأمر في أصله فيسير جدا لأن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا بالمعميات ولا بالألغاز وإنما تعبدنا بالأمر الواضح المبين وبالمحدة الواضحة التي جاء بها النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه قاعدة مهمة فمن أين أتى هذا الذي تجده أحيانا من العسر في الفهم في كثير من المباحث الدقيقة الإيمان بالقدر فلنتكلم هذا الكلام للعوام لا يفهمونه ولا يستطيعون التفريق. فلماذا هو على هذا النحو؟ لأن الكلام من أهل البدع اتسع جدا فاضطر أهل العلم من أهل السنة اضطروا إلى الرضي على هؤلاء ودخلوا في تلك المضائق من أجل أن يرد الشبهات التي أتى بها شياطين الإنس من وحي شياطين الجن من أجل أن يلبسوا على أهل السنة وعلى المسلمين عقيدتهم فلما تسع الكلام كان على هذا فلا بد من تحريره. وأما هو في ذاته فيسير جدا فأنه مما فرضه الله رب العالمين على كل مسلم أن يؤمن به فلا يمكن أن يكون فيه شيء من العسر على مجموع الأمة وإنما يكون واضحا بفضل الله جل وعلا ثم شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان درجات الإيمان بالقدر فقال والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة فتضمن شيئا فعاد عندنا أربعة أشياء، درجتان وفي كل درجة شيئان، فهي أربعة أشياء. وقسم المؤلف رحمه الله هذا التقسيم من أجل الخلاف، لأن الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه. ثم قال الشيخ الشاريف رحمه الله تعالى: أبواب القدر من أشكال أبواب العلم والدين على الإنسان. وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم لكنه ليس مشكلا لمن أراد الحق الحق أن هنا أمر الأمر الأول أشكل هذه هذا أفعل تبضين يأتي من غير الثلاثي على هذا النحو من أشكل ولا يجوز هذا عند القوم وإنما يؤتى بأفعال تفضيل مما استوفى الشروط من الأفعال ثم يؤتى بالمصدر من أشد أبواب العلم والدين إشتالاً على الإنسان ولكن عند العرب أحياناً ما هو مسموع حتى ولو خالف القياس يسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة الواسعة شيء آخر قوله رحمه الله وقد كان النزاع فيه أي في باب القضاء والقدر من عهد الصحابة رضي الله عنه هذا يوهم أنه ربما وقع من الأصحاب أنفسه ولم يطل وإنما تحرير المسألة أن يقال وقد كان النزاع في القضاء والقدر في عهد الصحابة رضي الله عنهم أو ظهر النزاع والكلام في القضاء والقدر أو في القدر في عهد الأصحاب أما الأصحاب فلم يختلفوا في هذا الباب رضوان الله عليهم أجمعين فإذا لم يقع منهم رضي الله عنهم نزاع في هذا ولكن في عهدهم وقد أنكروا ذلك وتبرأوا ممن وقع فيه كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما قال وأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فالصحابة لم يقع منهم نزاع في هذا قط. رضوان الله عليهم أجمال يقول الشيخ رحمه الله لكنه ليس مشكلا لمن أراد الحق يعني هذا الباب ليس مشكلا لمن أراد الحق وتحرر وهو كذلك إن شاء الله ذكر سيخ الإسلام رحمه الله أن القدر إذا أراد المرء أن يحرر الإيمان به فإنه يكون على درجتين في كل درجة شيئان. الدرجة الأولى قوله الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا معلوم أن هذه عند تقسيم أهل العلم الباحثين في القدر أن هذه هي الدرجة الأولى من درجات الإيمان من قدر الإيمان بعلم الله المحيط ذكر الشيخ رحمه الله ذلك فقال الإيمان بأن الله تعالى علم من خلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا أزلا الأزل القدم الذي لا بداية له والأبد الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له أزلا وأبدا الأزل القدم الذي لا بداية له والأبد هو الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له فالله موصوف بالعلم أزلا وأبدا درجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون والإيمان بالقدر الإيمان بالقدر على درجات كما قال الشيخ رحمه الله وإن تر ذلك مجموعة من أجل الخلاف لأنه من المعاندين المخالفين في باب القضاء والقدر من لا ينكر المراتب كلها منهم من لا ينكر المراتب كلها كما سيات إن شاء الله تعالى الإيمان بعلم الله المحيط هي أول درجة من درجات الإيمان بالقدر بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقه وعلم أرجاقه وعلم آجاله وأقواله وأعماله وأحواله وجميع حركاته وسكناته وعلم أسرارهم وعلى نياتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار هذا كله العلم السابق المحيط نؤمن بهذا لم يذكر شيخ الإسلام كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لم يذكر شيخ الإسلام أن الله علم ما يفعله هو أي ما يفعله الله لأن هذه مسألة ليس فيها خلاف إنما ذكر ما فيه الخلاف وهو هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم ما هو الخلاف القدرية يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ذلك إلا بعد وقوعه من عباده ماذا هو السلف والآئمة إن الله تبارك وتعالى عالم بذلك ما مر ذكره علمه الله رب العالمين بعلمه القديم القديم في القو هو الذي لا أول لابتدائه أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما بما يعمله الخل بخلاف القديم في اللغة فالقديم في مصطلاح له معنى والقديم في اللغة له معنى آخر القديم في المصلاح هو الذي لا أول لابتدائه وأما في اللغة فإنه يراد به ما كان قديماً قدماً نسبياً كما في قوله تعالى حتى عادك العرجون القديم يعني الذي مر عليه عام مثلاً أو هو قديم بالنسبة لما أتى بعد من العراجين فهو قديم قدماً نسبياً يعني يمكن أن يكون قديماً بالنسبة لما يأتي بعده وإن كان جديداً حادثاً بالنسبة لما قبله هذا نسبي هذا في اللغة فمعلوم أن عجون النفلة ليس بقديم قدم أزلية بل هو قديم بالنسبة لما بعد فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا على صفة كذا بحال كذا بعلمه القديم الأولي فيجب أن نؤمن بذلك ما دليل ذلك من الكتاب والسنة الدليل من الكتاب كثير من الآيات التي فيها العموم في علم الله تعالى مثل والله بكل شيء عليم ومثل قوله تعالى إن الله كان بكل شيء عليمه وكان في هذا السياق مسلوبة الزمن، وإنما يؤتى بها للتأكيد. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمة إلى غير ذلك من الآيات التي لا تنت من الكتاب العظيم أدلة متواترة على أن الله عز وجل موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله وأما في السنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله كتب مقادير الخلائط قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف والأحاديث في هذا كثير وكل إشارة من هذه لها دليل وحديث صحيح قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا حديث ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه أيضا دفة الأقلام وطورة الصحف حديث أيضا الأحاديث في هذا كثيرة ومنها حديث لم يذكره الشيء وهو حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين فهذا علم ما لم يقل لو كان كيف كان يكون فذكرته من أجل أن يتكامل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وإن كان هو قال والأحاديث في هذا كثير فذتح الباك رحمه الله تعالى وأما العقل فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق وأن ما سوى مخلوق ولا بد عقلا أن يكون الخالق عالما بمخلوقه وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالكتاب والسنة والعطل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا ففي كونه موصوفا به أزلا نفي الجهل وفي كونه موصوفا به أبدا نفي النسيان ولهذا علم الله تبارك وتعالى غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بالنسيان كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى بخلاف علم المسبوك بالجهل فهو مخلوق والملحوق بالنسيان لأنه مخلوق علم المخلوق مسبوك بالجهل ملحوق بالنسيان أن الإنسان يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فعلمه ملحوق بالنسيان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء فعلمه مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان وأما علم الله لا يضل ربي ولا ينسى غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بالنسيان إذن يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا قال شيخ الإسلام علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجل الطاعات جمع طاع وهي موافقة الأمر والمعاصي جمع معصية وهي مخالفة الأمر والأرزاق جمع رزق وهو ما ينتفع به والآجال جمع أجل وهو مدة الشيء وأجل الإنسان نهايته وقته في الدنيا بالموت فعلم جميع أحوالهم من الطعاق والمعاصي والأرزاق والآجا ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه وذكر أطوار الجنين وفيه ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد حديث متفق عليهم رواية عبد الله بن مسعود عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان بعمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد سأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل السعادة وأن يحفظنا قائمين قائدين راقدين بالإسلام العظيم إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم